بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا.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 being in